الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أأنه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أو أمر بالتقوى أرى أي تنكذبا وتلا ألم يعلم بأن الله يرى كلا لا إن لم ينته لن فعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدوا نادية سندع الزبانية